إ ن الحمد لله نحمده عينه من الشر ونعوذ بالله من شرور انفسنا و م س ت ج ا ب ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أ ي ه ا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ت م و ت إ ل ا ع ا ي م ا س ل ذ ي ن ا أ ي ه ا اتقوا ل الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ر س و ل ه فقد افترى قولا عظيما يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبات منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون ب ي و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أ ش ه د أ ن محمدا عبده و ر س و ل بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد بيانا رضيتم بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد ا ل ن ب ي و ر س و ل ه اعلموا ان الله قد أ ن ز ل في محكم ت ن ز ي ل بعد ا ع و د بالله من الشيطان الرجيم إ ن الحكم إ ل ا لله أ م ر الا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون هذه ا ل آ ي ة ا ل م ب ا ر ك ة في س و ر ة ي و س ف وهي تشير إ ل ى موضوع خ ص ي ر بل هو موضوع هذا الدين وموضوع كل دين تنزل من عند رب العالمين و ض ي ة الحكم بما أ ن ز ل الله و ا ل ا ي ة تشير على أ ن الحكم بما أ ن ز ل الله هو الدين ص ح ي ح و ت ح ص ر الحكم بيد رب العالمين ل أ ن إ ل ا اذا جاءت بعد ان أ و بعد أ د ا ب نفس فانها تفيد الحصر والقصر ان الحكم إ ل ا لله ما الحكم إ ل ا لله إ ل ا هنا أ د ا ة حصر وقصر أ ي ان الحكم محصور بيد رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم إ ن م ا هو مبلغ من ربه وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي وحي فيما يتكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو بتوجيه من رب العالمين اما بالهام او بوعي مثلوب وهو القران الكريم او بوعي غير مثلوب وهو السنه المشرفه على قائلها افضل الصلاه و ا ف ض السلام والعلماء انما هم باحثون وكاشفون عن اراده عن حكم الله ب القضيه إ ن و ظ ي ف ة العلماء هي النظر في النصوص ل م ع ر ف ة م ر ا الله عز وجل من أ م ر أ و من وجود أ و استعداد أ و ج ر ا ه ه او تعليم أ و غير ذلك و ا ل ح ك م وظيفتهم في ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن ن ا هم م ن ف د و ن لشرع ا ل ل ج عز وجل ولذلك <تصفيق> لا بد ان يكون حول الحياكم المسلم ج م ا ع ة تسمى ج م ا ع ة الحل و ا ل ع ر ل هذه ا ل ج م ا ع ة لا يعقد امر في ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة ولا ي ب ت بشان ولا ينفذ امر الا بعد ان يصدر القران من هذه الفئه وهذه الفئه هي التي تختار ا ل خ ل ي ف ة وهي التي تكون حوله تسدد امره وترشده الى الى ما, ما يرضي الله عز وجل وما يستحق مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين نعلم ان مفتاحه لا إله إلا, الله. ولا اله الا الله انما يقابلها ك أ ن ه ا م ك ت و ب ة على ق ط ع ة نقود وجهها مكتوب لا عليه لا اله الا الله محمد رسول الله وفي ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى مكتوب عليها إ ن الحكم إ ل ا لله فهذا الدين لو أ ر د ن ا أ ن نمثله في ق ط ع ة نقود م ع د ن ي ة أ و و ر ط ي ة يكون على أ ح د وجهيها لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وعلى الوجه ا ل آ خ ر إ ن الحكم إ ل ا لله وكل حكم في الارض بغير ما انزل الله انما هو حكم باطل لا يقبل التصحيح ولا ا ل إ ج ا ب ة كل انسان مهما ع ل ى ت سلطته ومهما كان هيله وعلمانه انما وظيفته ان كان في م ج ت م ع المسلم ان ينفذ ما امر الله به وما امر به صلى الله عليه وسلم و أ ن يصف عند ا ل ع د و د و أ ن يمنع النواهي و أ ن يسطع المحرمات و أ ن ينشر المتعبات هذه و ظ ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة و ا ل أ م ر ا ء في داخل المجتمع المسلم وليس ل أ ح د في ا ل أ ر ض أ ن يشرع بغير ما ع ن ز ل الله ولو م س أ ل ة ف ك ر ي ة و ا ح د ة والعلماء كما قلنا إ ن م ا وظيفتهم النظر في الادله وبيان الحكم الشرعي من خلال ما هداهم الله إ ل ي ه من النظر في النصوص واستنباط الاحكام ا ل ف ط ر ي ة وقد اتفق ا ل علماء ع ل م ا ء ا ل أ ص و ل جميعا في ذ ا ت الحكم والحاكم أ ن الحاكم هو الله و ع د ه افتح أ ي كتاب أ ص و ل ي يفتتح ذ ا ب الحكم والحاكم الحاكم هو الله وحده وقد اتفق العلماء جميعا على من احل ج ز ئ ي ة و ا ح د ة من الحرام فقد كفر ومن حرم ج ز ئ ي ة و ا ح د ة من الحلال فقد كفر وقد نص على هذا شيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة فقال من استحل النظره الى ا ل م ر أ ة ا ل ن ب ي ة فقد كفر بالاجماع ومن حرم الخبز فقد بالإجماع احتحل من النظرة ف كفر بالاجماع إ ج م ع ومن حرم الغب فقد ولم يجرؤ اي حاكم عبر التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ان يشرع بغير ما انزل الله كل انحرافات الحكام عبر التاريخ ا ل إ س ل ا م ي حتى غزوتنا ب ا ل ي ر ن التي غ د ى بها ل ع ا ل م الاسلامي ما قبلها لم يحصل ان ي ت ج ر أ عاكم مسلم باسم الاسلام ان يشرع ج ز ئ ي ة و ا ح د ة بغير ما انزل الله او, يتحدى أو يتعدى ح د ى او ي ت قول مجلس الحل و ا ل ع ظ م الذي يسير ا ل ا م ة بعسرها انما انحرافاتهم هي شخصيه حزب فجور شرب خمر الى ب و ل م هذا يمكن ان ي ح ق ل وهذا كله ت ف ل لا يخرج عن ا ل م ل ة اما ان يحل ج ز ئ ي ة واحده ة قد حرمها الله عز وجل او ي خ ر ج قانونا واحدا بان يقول ان السارق سجنه ي ب د ل شهرين هذا يخرج من ا ل م ل ة بالاجماع ولم أ ر ى ف ف ي ه ا من الفقهاء قد تعدى هذه ا ل ح ق ي ق ة أ ن التشريع بيد الله عز وجل و أ ن الحكم بيد الله عز وجل و إ ن الحكم إ ل ا إ ل ا أ م ر ان لا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه ت ع ب د ت ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في تاريخها كله قبل غزوه نابليون إ ل ى م ر ة و ا ح د ة حاول بها أ ح د الغزاه أ ن يزحزح دين الله عن منصه حكم و أ ن يطيح أن أن ننيع ي ب ا ل ق ر آ ن أ و يبعد ا ل ق ر آ ن عن توجيه الناس في هذا المجتمع المسلم يوم ا وصل ه فلافل ل ى بغداد س ن ة 656 ي ه ج ر ي ة حاول أ ن يحكم بغير ما انزل الله و أ ع ل ن كتابا قد وضعه ج د و ج د قال اسمه الياس أ و الياسر أ ي السياسات ا ل م ل ك ي ة و أ ر ا د أ ن يطبقه على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وعندها و ص ف العلماء وقفه ح ا س م ة لا ل ع ث م ة فيها ولا ل ف ولا غموض قال ابن تيميه و ه و ي س أ ل و ن ه كيف نقاتل التتار وهم يصلون ويصومون فبين لهم أ ن ه م يحكمون بما بين ما انزل الله وعندما توجسوا خ ي ف ة من قتالهم قال إ ذ ا ر أ ي ت م و ن ي بينهم و ا ل ن ص ح ة فوق ر أ س ي فاقتلوني وكتب ابن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة بعد أ ن استعرضا اراء الياس أ وقال الياسة أ خ ي ر ا ابن كثير في ا ل م ج د د الثالث عشر في ا ل ب د ا ي ة والنهايه صحني قمصاح يقول ابن كثير من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله ق ا ت م ا ل أ ن ب ي ا ء وتحاكم إ ل ى غيره من الشرائع ا ل م ن س و غ ة فقد كفر فكيف بمن تحاكم إ ل ى الياس وقدمها عليه لا شك أ ن هذا يكفر باجماع المسلمين وعندما وقف العلماء هذه الوقفه و أ ظ ن أ ن ا ل ع ب د بن عبد السلام أ و غيره حمل الياسف ورفعه بين الناس قال هذا الياسف هل سمعتم هذا الياسف من حكم بهذا الكتاب فقد كفر ومن تعاكم إ ل ي ه فقد كفر و ع ن د ه ا ا ص ط ر ف ا ز ا ا ل ح ا ج م التدريب أ ن يجعل م ح ك م ة للتفارق ل ل ي ا س ف و م ح ك م ة للمسلمين ل ا ك ت ا ب و ا ل س ن ة وعندها صار الناس يحكمون بالطفل القطعي لمن ذهب إ ل ى الياس ف و إ ل ى محكمته و د ع ا د ما اليه وفي العصر الحديث عندما جاء يدي ي و ل و ر ج ع مصر اراد أ ن يبدل لي الله و أ خ ذ م ج م و ع ة من مصر ومن بينهم رفاع الطفاوي قد أ ر س ل ه أ ك ب ر مجرم في حق هذه ا ل أ م ة خلال القرون ا ل ث ل ا ث ة محمد علي باشا محمد علي فاشا هذا اول رجل ت ج ر أ على تغيير دين الله في ا ل أ ر ض في المجتمعات ا ل م س ل م ة و أ ر س ل م ج م و ع ة إ ل ى ف ر س ا وعاد رفاع الطفاوي وكتب كتابه الابريل إ ب ر ي تلخيص ل ل إ في تلخيص جاريه وزيد لمحمد علي باشا ان يستبدل ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ب ا ل أ ح ا الفرنسية ا م ل ب ش ر ي ع ة ا ل ف ر ن س ي ة وفتح ب ي ن الله ك أ ن ه س ا ع ة د ق ي ق ة فتحوه من أ س ف ل وغيروها ق ط ع ة ق ط ع ة ولكنهم لم يغيروا عقاربها ولا إ ط ا ر ه ا ولا لونها فلم يتعرض محمد عباده للمساجد ولا للصيام ولا لفوائد الحجيج ولا للمعمل ولا ل ص ن ا ع ة بيت ا ل ك ع ب ة بل س ج ع هذه المنائر والشعائر وغير دين الله مئا ئ ذ ا واجتثه من ا ل أ ر ض ا ل ت ث ا ث ا ولقد كان ا ل ك ي ل العالمي عبر ا ل ف ر و ن ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ خ ي ر ة كيف يمكنهم أ ن ن ح ن و ا دين الله ع ا ل ح ي ا ة و ت ج ا ل ب ت الجهود ا ل ع ا ل م ي ة حتى أ ط ا ح و ا ب ا ل خ ل ي ف ة المسلم السلطان عبد الحميد وجاءوا بمحبه مصطفى دم العبد وفي م ع ا ه د ة ا ل و ز ا ن ه من نوفمبر 1 9 2 ت إ ل ى يناير 1923 و أ خ ذ و ا عليهم شروطا أ ر ب ع ة بشرط أ ن يملوه تركيا الشرط ا ل أ و ل أ ن يتيح ب ا ل خ ل ا ف ة الشرط الثاني أ ن يسحق كل م ح ا و ل ة ل إ ع ا د ة ا ل خ ل ا ف ة الشرط الثالث أ ن م ح ا ر ب ا ل ش ع ا ئ ة ا ل إ س ل ا م ي ة والشرط الرابع أ ن يتخذ قانونا اوروبيا ب د ل قانون ا ل إ س ل ا م الذي يحكم تركيا ووافق عصمه ا م ن و ممثل مصطفى ت م ا ل ى ت ا ث ر في م ع ا ه د ة ا ل أ و ز ا ن على يد ك ر ا ز و ن وزير ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة واتفق س العالم كلو ي بعد أ ن أ ط ي ح ب السلطان عبد الحميد في سبعه وعشرين ع 9 ر ي ل سنتي الف و ت س ع م ا ر س 1 9 2 ع وسلم مصطفى كمال اسد الحكم وحافظ و ا على ا ل ش خ ص ي ة ا ل ك م ا ل ي ة حتى بعد ان لحق بربه مغضوبا عليه من ا ل أ ر ض والسماء حاولوا على الخط حتى اليوم يعتبر ا ل م س ا ء ب ش خ ص ي ة ا ع د ب ج ر ي م ة يعاقب عليها القانون ويؤخذ عليها بالنواصل و ا ل أ ب د ا ن وكثير من الحجاج قد ا ن ت ر و ا وذهبوا إ ل ا وسط كمال فشخصيته يجب أ ن تكون م ق د س ة في نظر الجماهير حتى تبقى ت تلك ا ل أ ع م ا ل ا ل ج ل ي ل ة التي قدمها لغرب ولم تستطع ج ع ا ف ل ا ل ص د ي ق ي ه جميعا أ ن تقدم عشر معشائها وجيئا ب ا ل إ ن ق ر ا ض ا ت ا ل ع س ك ر ي ة في العالم العربي وهم يحثون عزوه ويعتسون اسرته ويقتفون اجره ويحتف ويسيرون على خطاه السادات القذافي فلان فلان كلهم يعلنون أ ن ه م معجبون ب ش خ ص ي ة م ط ف ه مع ا ت ا ت و ر ولقد ط ر أ ت لكانتر سميث كتابا بدته ا ل ع ر ب ي ة يقول هل نستطيع أ ن ن س م ع اتاتورك في داخل ب ا ك س ا ن عندما ب د أ بالصناعه ف ق ا م ة د و ل ة ب ر س ا ل ا ل ا ن س ا ن ي ة كان ق كتب مركز لسميث كتابه رضا اسم الاسلام او اسلام نيو هستري اكتشف هل يمكننا ان نصنع ات تركا جديدا في داخل باكستان ولذا بعدها بعد الف سنه وعشرين اتفق العالم على قضايا ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى ان لا ي ق و ن و ن للاسلام ق ا ئ م ة في الارض ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ن ي ة أن ل ا ن س م ح ب أ ي تجمع ل س ل ا م ي يدعو لقيام حكم الله في الارض ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ل ث ة يجب ت ح ت أ ي ط ر ي ع ة من الطلائع تدعو إ ل ى تحكيم الكتاب و ا ل س ن ة ولذا لا يعجزك بعد هذا أ ن تفسر كل ما جرى في العالم العربي بعد ه ز ي م ة 48, 48 خاصة. بل بعد يجب ان ل ي و ي المسلمين ة من、المثلمين. يجب أن تطهر أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م و ا ل ت ر ب ي ة و ا ل خ ا ر ج ي ة و ا ل أ م ن والمخابرات يجب أ ن تطهر من كل مسلم أ و مما يسمونه ت ن د م ا ل ف أ و من المتطرفين أ و من ا ل م ت ع ص د ي ن ولذلك لو ر أ ي ت و أ ن ت رايت ماذا صنع ب أ ي تجمع اسلامي يدعو لاجتهاد ا ل ة ر ا ل ا س ل ا م ي ة ويحاول جادا بخطى حديثه أ ن يصل إ ل ى هذا كيف صنع بها عمليات الصحت و ا ل إ ب ا د ه التي تعرضت لها د ع و ة الاخوان المسلمين في مصر ما شهد لها التاريخ مثيلا لماذا ل أ ن ه ا أ و ل ح ر ك ة قامت تدعو ل ق ي ا م ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة بعد أ ن أ ط ي ح بها تتلالثني وابعدني اطيح بها البستان وابعدني ف ط ا ل ع ة الانترنت البستان وابعدني ينادي ب إ ع ا د ة ا ل ث ل ا ث يقول محمد قطب رجعت ت ا ر ي خ ا ل ت ع ذ ي ب في ا ل ب ش ر ي ة فما وجدت م ج م و ع ة عذبت ولا سعقت أ ك ث ر من م من جماعه اخوان المسلمين في مصر ثم عندما وضع ا لقب السجون وخرج الشباب الجديد يدعو ل إ ع ا د ه حكم الله في ا ل أ ر ض جماعه الجهاد في مصر المطارده السحر التعليم عمليات المسرحيات ل د ف ح الشباب الذي يدعو ل إ ع ا د ه حكم الله في ا ل أ ر ض يجب أ ن نسمع م ر ة اخرى ك ل م ة خ ل ي ف ة أ و خ ل ا ف ة أ و حكم ب ا ل ق ر آ ن نحن لا نطيق ه ذ ا د ه حتى أ ن المسلمين في ن بعد أ ن أ ط ي ح ب ا ل خ ل ي ف ة اسطنبول ا ل ف ر ا ن و ا ل ب ا ش الكثر حتى يضعوا عليه ا ل خ ل ي ف ة ل أ ن ه م ت ف ق و ا على أ ن ه لا يجوز ا ل ل ل ا م ة المسلمه أ ن تبقى يوما واحدا بدون غ ل ي ف ة و أ ن تبيت ه ا بدون عبد العالم الاسلامي التقوا على الملك فؤاد ملك ملك ومع ذلك, ذلك انتفض الغرب كله. كله عندما علموا ان المسلمين قد التقوا على رجل م ع ر و ف ة سيرته بالضياع والانحراف لا ي ط ي ق و ن أ ن يسمعوا ك ل م ة خ ل ي ف ة أ و ك ل م ة عميل ا ل م ؤ م ي ن ولو كانت من فاسق من فاجر ولو كانت من رجل ي ح ت س الخمر ولا يحرم حراما ولا يعرف حلالا في س ق ي ت ه وكتابيته الان آ ن في أ الثالث بعد أ ن سقط مليون ونصف شهيد وزالت بحور الدماء في ا ف ا ن س ت ا ن و أ م ر ي ك ا كانت تقول إ ن هذه الحرب قرات م ق ا ب ل ة لقاده اعمال ا ل س ف ا ر ا ل أ م ر ي ك ي ه تجاول سجلت لك اليابان زمنيت قال ان هذه الحرب ستمتد الى ن ه ا ي ة القرن وكانت ي ر ا د أ م ر ي ك ا أ ن تستمر ه ا في أمريكا أمريكا. الحرب حتى ن ه ا ي ة ا ل ق ر د حتى تحطم الشعبين اللدودين العدوين اللدودين لامريكا ل الاتحاد السوفياتي والشعب الافار ماذا لامريكا ا ل آ ن قد أ ص ن ع ت لا تلي على شيء تريد ان ت ر ط ق الجهاد ب أ ي طريقه انا أ ق و ل لكم السبب في الايام ا ل أ خ ي ر ة اجتمع المجلس ا ل أ م ن القومي الامريكي وقدم له جنوال أ م ر ي ك ي نصا أ و تقريبا ً إ ن الجهاد في أ ف غ ا ن س ت ا ن خطر على مصالح أ م ر ي ك ا في العالم ا ل إ س ل ا م ي كله ويجب أ ن يوقف و ب ا ل س ر ع ة ا ل م ن ا س ب ة و ب أ ي ط ر ي ق ة ليس هذا هو التقليل ا ل أ و ل لقد كانت خلال ثلاث سنوات ا ل أ خ ي ر ه ت ق ا ر ي ر متواصله ص د ر ت في الساعه ا ل أ م ر ي ك ي ه و ب ي ع ه الشرع ا ل أ م ر ي ك ي ج ت ا ب لمراقب سياسي ك ب ي ر أ ن الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي لن ينتهي في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن سيهزم روسيا و س ي ق ت ع م الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي وسينطق الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي ثم ي خ ت ر ق اوروبا وعندما أ م ر ي ك ا تتعد ر أ ص ا ب ع غ د م وستسكن بحرب بحر ب ح ي ا ة الامم مع هذا ا ل إ س ل ا م الذي بدا بحثه لذات ل ا ل أ و ا ن الدعم ن س ر وصل الى هنا ورجع الى أ م ر ي ك ا وعلى استنفاذ امريكي يقول يكون له الصحفيون ماذا عنكم ل ل م ش ك ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة و ا ل م ش ك ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة و ا ل م ش ك ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة وهو يقول لتزييني إ ن ه ا سهله قال ما ا ل م ش ك ل ة قال ا ل م ش ك ل ة هي ا ل إ س ل ا م على أ م ر ي ك ا أ ن تتنازل رياضتها مع روسيا وتوقف الزحف الاسلامي الذي بدا ينطلق من افغانستان ن ا ت ق ي د وعسكريا واقتصاديا ً والمستفيدين من تحضير الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي البطل الذي لم يقصر على موازن ابدا هم م ظ ا م ه ا في نشاوه في أ ح د المستشفيات مستشفى النساء أ ي ر ا ي ه قد ابتدت سبع وثلاثين في ل م ي ا من أ ر ح ا م النساء الافغانيات اللواتي تضعها المستشفى على جيل لم يكن بدوشه قام ببطء ب ي قائشه وابتدع طلقاته ا ل أ و ل ى على يدعي التجاره الرطالي في أ ل ف بتعميد الغزو السبعين أ ي ا م عمر داود الافغان ثم واصل جهاد ايام طغاه ا ل أ ف غ ا ن ثم واصل أ ي ا م ح ف و ه ا و ا ل ا ف ا ن فالجهاد لم يبدا أ ب د و ش ة ولم يكن تتوسع قام منذ أ و ل يوم لتحكيم ش ا ع ل هذه ا ل أ ر ض قام منذ أ و ل يوم وهو يقول إلي فإذا وإذا ان الحكم الا لله ف إ ذ ا صدفت هَبِهِ ا ل ي ق ه و إ ذ ا منع ا ل أ ض ل ا ن بعد أ ن زادت دماؤهم بحورا وشلالات عبر ث ل ا ث ة عشر عاما عام. ف إ ن الجهاد لم يبدا بعد ولم ن س ت ق د من ق ط ر ة و ا ح د ة من الدماء نحن مسلمون وجئنا هؤلاء ل ن ق ن م حكم الله ف ن الارض جئنا نحن ك أ ر ب لنقص التجارب الذين يريدون تحكيم شرع الله في الارض نريد أ ن نرى ق ط ع ة و ا ح د ة من أ و ر ا ق الاسلام تتبع فرصها رايه لا إ ل ه الا الله、تقاربه. تمثل ر ق ا ع د ة الخلفه لانطلاق الجيوش ا ل ا س ل ا م ي ة الى العالم كله نريد د و ل ة إ س ل ا م ي ة تتبلى م ص ا ر ح المسلمين في الارض تسير الجيوش للغرب تحمي الثغور تقيم ا ل ع د و ن هذا الذي عشنا من أ ج ل ه ونرجو الله عز وجل ان نستشهد في سبيله خ ا ئ ف ة عما تفعل ا ل ك ر ل أ ن ه ا لا تستطيع أ ن تصف أ م ا م ما يفعلنا ل ع م ل ق ي ن ك ب ي ر ا ن ان هذا الجهاد طابع بالعصي والحجار والحمد لله و ب ع د ث ل افعل وتعامل متوافقا من مديره الدماء و ا ل ع ر ق و ا ل آ ل ا م و ا ل ج م و ر لقد أ ص ب ح ت بايدي المجاهدين أسلحة حبيثة كثيرة ي وبصائر و ا ذ نحن بدأوا بالعجابة بمجرد والعظيم يواصلوا يستطيعون تعرف نقلب بجانب إ ي ط ا ن ي ا ذوي ا ل و ق ف ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة التي تذكرنا بمواقف الشرك الطالع مواقف ا ل ص ح ا ب ة والتابعين رسوان الله عليهم عندما يصف س ي ا ر وعندك يار وغيرهم في هذه ا ل أ ي ا م وربان وخالد يصفون أ م ا م الروسي و ا ل أ م ر ي ك ا ن يقولون لهم إ ن لنا رب ذي ن ف ي ك م ا ل ط و ا ب ي ت وهو اقوى منكم ولقد ف ر ن ا في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة وينصرنا في م ضغطنا لهذه ا ل ك ث ي ر ة لن نخشاكم سيقيم دوله ا ل إ س ل ا م رغم و ج و ك م نحن نعلم أ ن ك م ك ا ل ر ي ك ا تكرهون في هذا الاكتاب لكن سنقيمها رغم اولئككم سنعيش على الثبوت على الفقر على ا ل ج و ر ونريد أ ن ن ر ى ق ب ا ل ن ث ي ر ة حتى نرى دين الله حيا قائلا فوق الذره فوق الذره الدكوش بعد أ ن شهدت الارض جبالا من ا ل أ ش ل ا ء ومليونا وميقا من الشهداء يجب ان نقف بجانب هؤلاء سواء اضلقت الحبوب او لا تغلق سواء بلدق عليهم او لا يضيع والان هم احوال ما يكون لاخوانهم المسلمين حتى لا يظنوا ان اخوانهم المسلمين فاسخذلوا في اللحظه الحرجه والمسلم اخو المسلم لا يجرمه ولا ي ذ ت و ه ولا يظلمه ومن كان في حاجه اخيه في المسلم جاء الله في عادته ونرجو الله عز وجل أ ن يثبتنا على هذا ا ل ط ر ي ق ونرجو الله عز وجل أ ن لا يميتنا الا شهداء في سبيله في ارض ا ل م ع ا ك ه في ساح النزال في أ ر ض ا ل أ ط ف ا ل في ميادين الرجال يا ايها اللقاء من كان منكم جادا في أ م ر دينه فليشرح لقومه لمن يعرف على أ ن المعارضه ا ل ع ا ل م ي ة أ ن يحولوا بين ا ل إ س ل ا م وبين الحب ان يحولوا بين المجاهدين وبين الوصول إ ل ى ا ل م ح ك م و ا شرع الله في ا ل أ ر ض ماذا يريدون أ ص غ ا ن ي ا علمانيا قد ت ر ق ع على ايديهم في أ ل م ا ن ي ا في أ م ر ي ك ا يحكموا باسم ا ل إ س ل ا م وباسم افغانستان ولعل باذن الله من أ ب ر ل من يرشحون وظاهر شاه الذي ي ح ل م النقاط والذي يكير جيشا الى خندقار ب ق ي ا د ة هام محمد ويسقط اكثر من الف شريف من اهل خندقار ل ح م ا ي ة ن ق ا ب نسائهم ظاهر شاه الذي يسقط ا س ل ه التياب ان ي ق ف الملك مع زوجه اقدم السفراء في كل حفله ر س م ي ة الملك ظاهر شاه الذي حمل في يده حجاب الناس ا ل م س ل م ة ووضعه تحت ف د م ه وقال انتهى عهد الظلام الى ا ل ا ب ل ظاهر شاه الذي كان في مجلس ا ل س و ر ة الذي علمه سته وثلاثون من الحزب الشيوعي من بينهم حفيظ الله امين ومن بينهم ب ر ت كامل ا ل ظاهر شاه الذي يخلق التيار الاسلامي في ا خ ل ك ا ب ل وفي داخل ج ا ع ت ه ا وفي داخل ا ف غ ا ن ت ا ن ويسمح ل ط ر ا ق ه أ ن يخرج ج ر ي د ة شعب ا ش ر ا ق ل و أ ن يخرج ب ر ة ج ر ي د ة ف ر س ا اثنين الجناحين الشموعيين اللذين ب د أ ب ن م و في داخل ا ف غ ا ن ت ا ن هل يستطيع أ ح د بعد أ ن فعل ظ ه ر ش ا ما فعل ونصب ن ف ت ه مشرعا من دوننا يحل الحرام ويحرم الحلال ويمنع الجهاد ويجلو الزك ب أ و ا م ن ا والقوانين هل يستطيع عالم من العلماء او مسلم من, من المسلمين ان يقول ان هذا يبقى في داخل حوضنا المسجد ل ح ظ ة و ا ح د ة لا فرق عندنا بين ظهر الشاف وبين برق شارلم وبين س ر ا ق ي وبين عقيد ل ه ر ا ن ي ن وبين ظهر شوف الكل اعداء للاسلام الكل ي س د ع و ن بغير ما انزل الله الكل يعبدون الشعب لطاغوتهم ولدكتاتوريتهم ولذواتهم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة نحن نرجو الله عز وجل ان يثبتنا فاذا دخل المجاهدون كما قرر صادتهم داخل الخلفان ل م و ا ص ل ة الجهاد يجب أ ن يعد كل واحد منكم نفسه ليكون صادقا على نفسه أ ن ه مجاهد في سبيل الله و أ ن يترك الدنيا ب أ خ ر ه ا ويواصل معهم م ع ر ك ة الحكم بما ع ن د الله م ع ر ك ة إ ن الحكم إ ل ا لله أ م ر أن ل ا تعبدوا إ ل ا اياه م ع ر ك ة الدستور الذي كتبوه لايديهم المجاهدون في ا ل م ا د ة ا ل أ و ل ى من قبل سنتين وثلاثه دستورنا هو او هدفنا من هذا الجهاد هو إ ق ا م ة حكم الله في ا ل أ ر ض وتطهير وطاهتان ا ل ب ا ر وفي الماده الثانيه دستورنا ي ن ب ت ق من قوله تعالى إ ِ ن ا ل ْ ف َ ط ْ م إ ِ ل َّ ا لله َِ ان الفطم للا. هل لكم وقد قام البناء وبقيت لبنات قليله ان تساهموا بوضع هذه اللبنات حتى نقيم هذا البناء الذي ياوي او يؤوي الأجتام المشردين الأرض في、العرض. هذا من الجنسيه ا ل ف ل ا ن ي ة محروم من ا ل ز و ا د وهذا محكوم عليه بلا ج ا م وهذا ق ر ي ل بلده وهذا مقابلته تتابعه حتى في عرض الجهاد نريد دوله تضم وتلم شعب المسلمين تؤويهم ت ت ب ن ا ه م تعطيهم ورقه يحق له كالسان أ ن يتحرك في ا ل أ ر ض باسم هذه ا ل د و ل ة هل لكم أ ن تواصلوا م س ي ر ة الدماء والعرب هل لكم أ ن تواصلوا م س ي ر ة ا ل آ ل ا م والامال هل لكم أ ن تواصلوا السير على الدرب النار والقرى هل لكم أ ن تواصلوا هذا البدل الذي هداكم الله إ ل ي ه معهم عبر الحدود و إ ن ت ض ل ف ت لنلقى الله كما اراد سبحانه اما شهدا واما سعدا فانما هي احدى الحسنيين سيروا على بركه الله والطريق مفتوح باذن الله, شريعة الله عز والفرقة لإقامة وجل حية حياة أيها متنبثلة بنظام وطرام الإخوة وزعائر كونوا ص ا د ق ي ن مع ا ن س ك م واصلوها لمواصله البشير ونرجو الله عز وجل ان يلهمنا السير في هذا الطريق ف اللاحق الطويل وان تكون نهايته شهاده وتعالى واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم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 لا تستحق ا ل ق ط ا وتستحق ا ل ج م ا د ايها الاخوه جهاده الفتى منذ مئتين واربعين ضد ا ل إ ن ج ل ي ز في افغانستان انتهى بعد أ ن أ ب ا ه الجيش الانجليزي ب ك ا ن ل وبعد أ ن قتل وزير أ ك ب ر ابن ف ل س محمد خان ق ت ل لما جئت من القاده البريطاني بداخل ا ل م ص ا ل ب ا ت انتهى ب ع و د ة عميل أ س ي ر أ ف غ ا ن ي في يد ا ل إ ن ج ل ي ز في الهند وسلموه أ ن ف ا س أ ف غ ا ن س ت ا ن واشترطوا عليه أ ن يقتل ابنه الذي جاهده م وقتله ب ا ف س ه وانتهى جهاز الف ثمانيه ثمانيه الذي أ ب ي د فيه جيش ا ل إ ن ج ل ي ز ي في كامله كذلك ي ك ا ب الجيش ا ل أ و ل اجابه حوالي سبعه عشر اسبا ليتنزيف عملاؤهم و ا ث ا ه م أ ب ي د ما بين كابل وجدت في ن د ر ه ا ب وجد الاباد الجيش الثاني أ ب ي د في قرب كابل حول كابل جيء برجل ع م ي ل لهم ا س ي ر لاجئ مشرد في بخارى وسلموه الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي و أ ج ب سعيد الخفاش بعد أ ن انفصل الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي الإسلامي ووصل المسلمون إ ل ى مدينه الباكستانيه التاني. وابتغوا الشرشن من ا ل ذ ن ن يعلن استقلال ا ف ا ن س ت ا ن ل أ ن ه خ ط ي أ ن يصل ا ل أ ف غ ا ن ي و ن إ ل ى ذ ل ب ي م ر ة أ خ ر ى للمره ا ل ع ا ش ر ة انتهى بمجيء أ م ا ن ا ل ا ط ف ا ن الذي أ ت ى زوجته م س ا ك ر ة ع ا ل ي ة ل أ و ل م ر ة في تاريخ ا ف ا ن س ت ا ن و أ و ل امراه تسفر عن نفسها وتقلع لذاتها هي ز و ج ة أ م ا م الله وجار في تركيا ورجع ا أتا ل ق ب ق ما قبت ه و ا تلت في تركيا وقام العلماء وقام الشعب ضده واستمرت المظاهرات والقتال ب ج هذا ل م ل ك حتى أ ص ا ح ب ع ز ه و ق ق ص و ه إ ل ى أ و ر و ب ا وذهب الى ايطاليا حيث يقيم حفيده هذا الرجل المخلوع ما تشاء نحن لا نريد ان تتكرر بعد يجب ان نقف حتى اخر لحظه بجانب ا ق ا م ة ح ك ن الله في الارض بجانب ا ق ا م ة د و ل ة ا س ل ا م ي ة س ن ي ة في داخل افريقيا بجانب ا ق ا م ة ق ا ع د ة ك ل ف ه للعمل ا ل إ س ل ا م ي في ا ل أ ر ض كلها فوق برج الدبوش وعلى أ ح و ا ض الامن يا ايها الاخوه ن ب م ا ء الشهداء لم ت ج ت بعد وان دموع أ م بشروط البحر ذات الرجوع ويحيا غنوه و ا ر ق ه ا بغاردي لم ت ج ت بعد ماذا نقول لهذه الدموع انتهى الجهاد من حيث ب د أ ل إ ع ا د ة الملك من ا ل ن ق ط ة التي بدا فيها هذا الجهاد بعد ا ل ت م س ل بعد ا ل ح ر ا ئ ط بعد أ ن أ ص ب ح الاف ا ل ا ط ا ل لا يعرفون له قريبا ليس من اقرني بعد بقي على وجه الحياه بعد أ ن أ ح ر ق طبق انسان بعد هذه التضحيات بعد هذه الاموال بعد هذه الدماء بعد هذه نرجع إ ل ى ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى التي ب د أ من هذا ا ه الجهاد يوم ب د أ وانطلقت قطته ا ل أ و ل ى من هنا من بيشاور على يد مولاي حبيب الرحمن وعلى يد دكتور محمد عمر وعلى يد غيره من إ خ و ا ن ه الذي ناله الله عز وجل ش ه د ا في أ ع م ا ق السجون أ ي ا م داود و أ ي ا م تراقيه لا بد أ ن نحاول حتى ظن الله أ ن نخطط الثمرات بايدينا لسنا ع ي ت ا م ا و و ص ي ة أ ا امريكا لسنا مجاهيل و أ و ل ي ا ء ا ل أ م ر ي ك ا ن والارض نحن مسلمون عقلاء اقوياء مشاهدين نستطيع أ ن ن ش ك ر ف انفسنا بيدنا ق ر ا ر ن ا من قلوبنا تنطلق ا ر ا ث ا ت ن ا ليس ل أ ح د و ف ي ا ل أ ر ض و ف ي ة علينا ونحن مستعدون أ ن ن ق ا ث الامريكا كما غاثت اوروبا مستعدون أ ن نقف أ م ا م ا ل أ ر ض جميعا و إ ن م ا هي إ ح د ى الحثنيين إ م ا ا ل ش ه ا د ة واما ا ل ن ص وفق موقفه للدخول هناك إ م ا ا ل ح ي ا ة و إ م ا الممات وكلها إ ن شاء الله ح ي ا ة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل ا ح ي ا ة ولكن لا تشعرون فهل أ ن ت م مستعدون أ ن ت و ا ص ل هذه الكثيره هل أ ن ت م مستعدون أ ن تدخلوا و ت ط ل ب و ا الدنيا باسرها هل أ ن ت م مستعدون أ ن تتناثر كل شيء في الدنيا وتقصوا لله يوم ان تتجردوا من كل الوسائل حولكم إ ل ا و س ي ل ة و ا ح د ة بقيت وهي التوكل على رب العالمين القوي العظيم ا ل م ه ي ن يا أ ي ه ا الاخوه إ ن ربنا أ ط و ا م أ م ر ي ك ا و ا ط و ى م روسيا وهو حسبنا ونعم الوكيل و ل د ه شركاءكم ثم كيدوني فلا ت ص د ر و ن ان وليي الله الذي أثنى انزل ل يدول ل ل ك ت ا ا ا ب وهو ي ط ح واعلموا الكتاب ة معليما ونعمر ل ا ح م ن ب ي تقوم تعليما للفتر فتشريفا ي ه وهو ع ظ ي م إن ل يتولى س و ا يصلون ل ع الصالحين ي يعلم النهام ذا و ل ه والنبيه مطلعه وعلى وزارف مطلع آل محمد. على وعلى آل إبراهيم 神様のお世話になります。 وتابعين وتابعين يمريحل يمريحل يمريحل يمريحل يمريحل يمريحل. اللهم اعنا على ذكر كتابك وشكر د ع ا ل ك يا عبادك اللهم اعنا على رامتنا شهداء واحشنا في م د المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اقض الحق واهله واقض الباطل واهله اللهم اصل ا ل م ج ا ه ي ن في افغانستان والف بين ق ل ب ه م واصل اهداف بينهم عليهم سلام اللهم اصل ا م ج ا ه ي ن في افغانستان في فلسطين وفي فلسطين وفي وفي فلسطين اللهم اغفر لنا ا ل إ س ل ا م وحفظ لنا الجنود والاخرين وعنا ل ل ه ي م ر ب ا ل ع ف و ا ا ل س ن وكرمك ي تالي ا وكرمك ن و ا ل ض شعب ك س م الله ك يا اكرم الاكرمين ل و واشهد ان لا اله الا ل الله ل سبحانه ل وتعالى سبحانه ل اصدق ل وتعالى ل سبحانه ل وتعالى ل قال د ل تعالى م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 صراط الذين ع ن ع م ت عليهم غير الموضوع عليهم <متحدث> فلا الضالين سدح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي ا ص ر المرءى فجعل الرسل نحوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الشهر ما يخشى وليسر كاليسرى فذكر انك على الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها ّ الاشقى الذي يتلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر ا ربه فصلى بل تؤترون ا ل ح ي ا ة الدنيا والاخره خير وابقى إ ن هذا لصحف ا ل اولى ل أ صحفي ابراهيم وموسى الله اكبر 「ありがとうございました」 ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ح م د لله رب العالمين اللهم ارحمنا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الاتى <تصفيق> كحديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامده ناصبه تصلى نار حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام إ ل ا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هجوع يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه ف ي ا عين ج ا ر ي ة فيها سره م ر ق و ع ة واكواب م ر ف و ع ة ونمارك م ص ط و ط ة وزرابي م ب ت و ث ه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف صدعت فاذكر انما انت مذكر لست عليهم بمستيقظ الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر إن إلينا إيابهم ثم ان علينا حسابهم الله